في ظلال السيره ص ي ح ة جني صرخ صارخ بصوت أ ف ز ع الذين حول الصنم صارخ يقول يا جليح أ م ر نجيح رجل فصيح يقول لا إ ل ه إ ل ا الله فر من كان حول الصنم وارتجف الكاهن أ م ا عمر فقال لا أ ب ر ح حتى أ ع ل م ما وراء هذا ثم صرخ الصوت يا جليح أ م ر نجيح رجل فصيح يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ولما أ ع ل ن النبي عليه السلام نبوته كان عمر من أ ش د الناس على المؤمنين وعندما علم ب إ س ل ا م أ خ ت ه وزوجها اتجه يحمله الغضب للتحقيق معهما فاعترفت ف ا ط م ة وتحداه سعيد ف ب د أ بتعذيبهما في الحال ربطهما بالحبال حتى قال سعيد لقد ر أ ي ت ن ي موثقي عمر على ا ل إ س ل ا م أ ن ا و أ خ ت ه كان ابن الخطاب ينشر الرعب في طرقات م ك ة وفي قلوب الموحدين لكن النبي عليه السلام ر أ ى فيه شخصا اخر فصار يبحث عنه في السماء لا في ا ل أ ر ض يبحث عنه بالدعاء ويقول اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م بعمر بن الخطاب خ ا ص ة ارتفعت ا ل د ع و ة وارتفعت ر ا ح ل ة أ ب ي ذر وانخفضت به يحدوها حب م ك ة والشوق إ ل ي ه ا حتى وضعته بفناء ا ل ك ع ب ة في ظروف م ر ع ب ة أ ق س ى من الظروف التي مر بها أ خ و ه ع م ر بن ع ب س ة يقول أ ب و ذر أ ق ب ل ت إ ل ى م ك ة فجعلت لا أ ع ر ف ه عليه السلام و أ ك ر ه أ ن أ س أ ل عنه و أ ش ر ب من ماء زمزم و أ ك و ن في المسجد ظل أ ب و ذر يقتات بما بقي من زاده وبماء زمزم حتى لاح ا ل أ م ل شاب يقترب من العشرين يقبل نحوه ي ت أ م ل ه ويشفق على غربته إ ن ه علي بن أ ب ي طالب الذي عاجله بسؤال من كرم فقال ك أ ن الرجل غريب ف أ ج ا ب نعم ف أ خ ذ ه إ ل ى بيت أ ب ي ه ف أ ك ر م ه الشيخ أ ب و طالب وفي المساء عاد أ ب و ذر ليبيت في المسجد وفي اليوم التالي مر به علي ف أ خ ذ ه وهكذا فعل ث ل ا ث ة أ ي ا م لا يستطيع أ ب و ذر البوح ولا يقدر علي على ا ل إ ف ش ا ء حتى ا ط م أ ن علي ف س أ ل ه ما أ م ر ك وما أ ق د م ك هذه ا ل ب ل د ة هنا تلفت أ ب و ذر واقترب وهمس و ك أ ن الجدران تتلصص إ ن كتمت علي أ خ ب ر ت ك قال ف إ ن ي أ ف ع ل ف أ خ ب ر ه فتهلل وجه علي ووعده ب أ خ ذ ه إ ل ي ه لكن مهلا الطرقات خ ط ي ر ة والعيون أ خ ط ر ولا يمكن أ ن يسير بجانبه لذا قال علي اتبعني أ د خ ل حيث أ د خ ل ف إ ن ي إ ن ر أ ي ت أ ح د ا أ خ ا ف ه عليك قمت إ ل ى الحائط ك أ ن ي أ ص ل ح ع ل ي و ا ن ض انت وانطلقا علي يتلفت يرصد ا ل أ ب و ا ب والزوايا و أ ب و ذر يتبعه من بعيد ك أ ن ه لا يعرفه وعيناه ترصدان حركاته و إ ش ا ر ا ت ه ومع ذلك تعرض أ ب و ذر لضرب كاد يفقده حياته فما ا ل غ ل ط ة التي ارتكبها أ ح د ه م ا في ظلال السيره ولنا لقاء جديد ب إ ذ ن الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله